يقول يا الله يا عالمين خفية الأسرار يا رافعين سابعين وباصط مثلها يا جاعل الأرزاق بيدك ولا أعوار يا مدركين كنهار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 والروح يا معبود حنت لها, لها وين حنت؟ حنت القاع النجاس والحاميين جار أنا عندي أمنية أني أنا تقاعد هناك إن شاء الله الله يكتبنا وياكم أي حد قريب ربي أي فقد الدار والروح يا معبود حنت لها أي حل النجاف والحام الجار دا كل كريمة اللي كل مشكلة يحلها نديت نديت يا بشدد وينك يا كرار يا دا حبيبا هم ذيلها ربي قسم سعليك بالعتره سلهار رب الكون خلقت لجلها الموت الموت ما مدفوع واطلب يا جبار بردن اجل هل روح تاخذ أجلها الموت